بوك ثمانية عشر ثمانية تنظيف المنزل تنظيف المنزل اليوم هو السبت اليوم هو السبت. حديّة لحَّاسِتَنْبَة. اليوم عندنا وقت كافي. اليوم عندنا وقت كافي. حديّة لبوريجادس للوجيّر. اليوم ننظف المنزل. اليوم ننظف المنزل. ميبوريجاداس انا انظف الحمام انا انظف الحمام لا زوجي يغسل السيارة زوجي يغسل السيارة. لا انفانو فوريجاداس الأطفال. ينظفون الدراجات الأطفال ينظفون الدراجات الجدة تسقي الزهور الأطفال يرتبون غرفة الأطفال الأطفال يرتبون غرفة الأطفال. ميا أيدزا أرديغاس سيم سكريبو زوجي يرتب مكتبه. زوجي يرتب مكتبه. مي أنيجاس لالابوتاجن إن لالاب machines. أنا أضع الغسيل في الغسالة. أنا أضع الغسيل في الغسالة ميأتندس لسيكيغوتان لابتاجا أنا أنشر الغسيل أنا أنشر الغسيل ميقلادس للابتاجا أنا أكوي الملابس أنا أكوي الملابس النوافذ, وصخة> النوافذ, وصخة <النوافذ وصخة> الأرضية وسخة. الأرضية وسخة.البازارو <الصحون وصخة> <الصحون وصخة> من ينظف, من ينظف النوافذ من ينظف النوافذ من ينظف بالمكنسه الكهربائيه من ينظف بالمكنسه الكهربائيه كيو لافاس من يغسل الصحون من يغسل الصحون؟